وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شهابَ الرصدا وَأَنَّا لَنَدري أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِم رَبُّهُمْ رَشدا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا نَقْرَا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وَأَنَّ لَمَّا سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَائِكَ تَحْرَوَ وَرَشَدَ وَأَمَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ وَأَلَّوْ يَسْتَقَامُ عَلَى الْطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ نَفْسِنَا فِيهِ ومن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 إلا بلاهم من الله ورسالته، ومن يعص الله ورسوله فإن لَهُ رجها نم، فإن لهنا رجها نم ما خالدين فيها أبداً، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن يَأْتَ بِإِذْنِ رَسُولٍ فَإِنَّهُ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بِمَا لَدَيْهِمْ وأحصى كل شيء عددا